na fu يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوهُمْ وَخْشَوهُمْ 117. اليوم أكمنت لكم دينكم وأكمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام sao la lì Surah Oh Cho ti إن <تصفيق> الله thank you وَلَا كَزَالُوا تَطَلِعُوا wi o'r Allah <laughs> والأنقذ جاء One myth Sem What the 哇安ne wi na 126. والله أعلم بما كانوا يكتبون 119. <تصفيق> لو لا ينهىهم الرقبانيون والأحبى وعن قولهم الإثم وأكلهم 119. وقالت اليهود يدون E سرا والله لا يحب المفسد وانه ان اهل الكتاب امنوا وتقول كذا فَوهُم سَي آاتِ وَلَذ خن يَن النَّكِ النَّ وَلَ أَن and uh. 119. وما من كانوا يعتذون كان Vai dd jacket Daweel Leul iawn A ward The Pon ذي قولوا ربنا a a a الايمان فكن فوره اقموا شعره من سكينه من اوستمات طعمون أرير رقبه فلم يجد فصيا مثلاثة أيام ذلك كفارة أيمنكم إذا حلفتم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 Al-Khmer, Al-Mysir, Al-Anzab, Al-Azlam Rijsun min amlis shaytan Fajitaniwohu La'llakum Tuflihūn Innama Yuridu Al-shaytanu An yuqi'a Bainakum Al-adawata يسير ويصدكم ويهصد ذكر الله ونصنات فان انتم امته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 ليس الذيين آم نُمِ ل الصَّ حت جنا في م قم إذا ت وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوا Tanaelu أيdykum ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن ذَلِكَ كَفْلَهُ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ wa man katalahu minnkum mut'amida fajzau mithlu ma katal minan naam yachkmu bydwa adil minnkum هذيان بالغلك بنتي ان كفرتم طعام مسكين او عد ذلك صياما ليذوق ذا لا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 Aftقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام Shadeed Al-riqab أنك أرنت الخبيث الله ايا le cũng Ma phhong Yeah. كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كفروا da تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين فإن على أو ق إ فأَ خني ي قني nimin dhalika aḏnaa en ya'tu biš-šahādat en ya'tu biš-šahādat اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقولوا لَكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَنْيَتْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَنْيَتْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِ الْمَ wa kahla خُلِقْتُمْ مِنْ طِينٍ كَيَئَتَّقُوا بِإِذْنِي فَانْتَمُ فُقْ فِيهَا فَأَنْتُمْ طَيْرًا بِإِذْنِي وَأَنْتُمْ بِئُرُ رَاص فِي اِذْنِي وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِاِذْنِي وَاِذْ كَفَفْتُمْ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَقُولًا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ الامين واذا قال الله يا عيسى ابن مريم ا ما انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من قال لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنْ أَنْتَ إِلَّا مُنذِرٌ لَّذِي فَوْقَكَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ Ynneke anta' allamu'l-ghuywb Ma qul وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ والعزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات جي من تحت يمن نار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم لل السماوات والأرض